وَل قَد وَالصََّّادَهُمقَوْلَد عََّهُم ييتَذَكَّرُودأََّذِنَ آتَنهُم لِكِتابَابَ مِنْ قَبلِهِهُ ب بِهِ يُؤْمِنُون وَإذاَا يُتْ لَا عَلَيْهِم قَُ آممَن النَّ بِهِ إِهُ الحَقُّ مِ الربِّن إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ وَيَدَرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّجِّئَةَ وَمَِّا رَزَقَنَاهُمْ يُ فِ قُود وَإذَا سَمِعَُّغْ وَأَعْرَضُ عَنْهُ وَقالَاوا وَقَُلَناَا أَعْمَالُونَ وَلَكُمْ أَمَالُكُم سَلَابُ عَلَيكُم ل نَبَتَغِجَهِدد إِ